أعوذ بكلمات بك الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بِسْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul a'udhu bireb innaas Maliki innaas Ilahi innaas Min sharil waswasil khannaas al في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 Narwasulubima um zila ila ih mi wabih walmu Kulun amana billahi wamala ikatihi wakutu bihi wa rusoli.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 نسينا chcę być ربنا ولا znaleźć علينا w كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه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 Bismik Allahu'mamamutu wa'hiya Subhanallah wa alhamdulillah Wallahu akbar Allahu'mma rabba samaati al-sab' wa al